لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف والرواية الثانية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 وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا